أعوذنا للشيطان الشيطان اسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وفي في الأرض وهو الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سمينه صفا كأنهم يالون مرسوس وإن قار موسى يا قوم لم تأذون وقد تعلموا أني رسول الله إليكم فلما زاموا وزام الله قلوما والله عن عياد القوم الفاسقين ويقار عيسى من مريم يا بني سرائل إن رسول الله إليكم مصدقا لمبايا ذي من التعوات هو الشرم رسول يأذي من هذا اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سعر مبين ومن ممن افترى الله الكذب والجزايا الإسلام والله عن عياد القوم يريد أن يطفئون الله إذا أفهم الله مطمئن نوري ولو كان الكافر هو الذي وصل رسوله من أغياء ودين الحق يزهر وعلى الدين كله ولو كان المشركون يا أيها الذين آمنوا لازلوكم على تبعاتهم تنجيكم من عذاب العليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في اسم الله بحمالكم ومفسقهم أهلكم خير لكم كنتم تعلمون يغفر لكم وَمِنْ جَنَّاتِ الْجَنَّاتِ نَعِيمًا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَعِيشُونَ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ سَالِكُونَ فَوْقَ رَافِعِينَ مَا خَرَجَتْ حُبْنَا لَنَصْرِ مِنَ اللَّهِ فَتْحًا قَرِيبًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انصُرُوا مَنْ آمَنَ الحالي ونحن نصر الله فعمل الطائفة بني اسرائيل وكفر الطائفة فإن الذين آمنوا على عدوهم فاصلحوا ظاهرين